صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وان له كاتبون وحرام على قضيه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فَإِذَا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غَفْلَةٍ من هذا بل كنا ظالمين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 بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها ذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل